أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأنبتنا, فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُوا شَجَرَهَا اَإِلَٰهٌ مَعَ ٱللَّهِ اَإِلَٰهٌ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ أم جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أئلهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أَمَّ يُجيبُ الْمُضْطَرَى إِذَا دَعَى أَمَّ يُجيبُ الْمُضْطَرَى إِذَا يكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أئلهم. أما تذكرون أمي يهديكم في ظلمات البر والبحر وما يرسل الرياح بشرة بين يدي رحمته إلههم الله. عَاللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ